الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الشرك والإلحاد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد رفع الله تعالى له ذكره فلا يذكر إلا معه كما في الأذان والتشهد وفي الخطب والجمع والأعياد وكبت الله تعالى محادة واهلك مشاقة وكفاه المستهزئين به من ذوي الأحقاد وبتر الله تعالى شانئة ولعن الله مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه عليه بالمرصاد واختصه الله تعالى على المرسلين بخصائص تفوق التعداد فهو سيد ولد آدم وهو خاتم النبيين وارسل إلى الناس كافة وهو أول من يعبر الصراط يوم القيامة والمعاد وهو أول من يقرع باب الجنة للعباد وهو أول من يدخلها وهو أول شافع وأول مشفع وله الوسيلة والفضيلة وله المقام المحمود في يوم المعاد وله لواء الحمد الذي يجتمع تحته كل حماد صلى الله وسلم وبارك عليه أعظم وأفضل الصلاوات وأعلاها وأكملها وأنماها كما يحب سبحانه أن يصلى عليه وكما أمر وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته أفضل تحيةٍ وأحسنها وأولاها وأبركها وأطيبها وأذكاها صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم التنادى باقيين بعد ذلك أبداً رزقاً من الله ما له من نفاد أما بعد أيها المسلمون إن ربنا جل وعلا لما خلق الخلق وضر النسمات نظر إلى عباده فاختار أطيبهم وأحسنهم فجعلهم من المرسلين الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وفضل الله تعالى الرسل على البشر وأمر الله تعالى بتقدير الرسل ومعرفة مكانتهم وإجلالهم ومعرفة كيفية الاقتداء بهم وصف الله تعالى الرسل بالهداية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأمر الله تعالى بالإيمان بجميع الرسل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نعم نحن نؤمن ونحب محمدا ونحب عيسى ونحب موسى ونحب لوطا وشعيبا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهود وصالح لا نفرق بين أحد من رسله كلهم صدقة كلهم بررة كلهم أنبياء لهم جلالتهم ولهم مكانتهم ولهم قدرهم لا يجوز أبدا أن يتنقص أحد منهم ولا أن يستهزأ به نغضب إن استنقص عيسى أو استنقص موسى أو استهزئ بلوط أو يعقوب أو غيرهم كما نغضب إن استنقص محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد من رسله ومع كون محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وهو سيد ولد آدم يوم القيامة وبيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد وهو الذي يستفتح الجنة لجميع العباد إلا أنه صلى الله عليه وسلم لتواضعه نهى أن يفضل على الأنبياء على سبيل تنقص المفضول ومدح الفاضل فقال عليه الصلاة والسلام لا تخير بين الأنبياء بل إنه خص نفسه صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني بين الأنبياء ولما اختلف صحابي مع يهودي وأقبل اليهودي يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ مدح اليهودي موسى فلطمه الصحابي فاشتك اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب قد غضب لما لطم هذا اليهودي غضب عليه الصلاة والسلام قال لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور انبعث قبلي ولا اقول ان احدا افضل من يونس ابن متى يقوله عليه الصلاة والسلام حفظا واجلالا واجراما لمكانة جميع الانبياء ايها المسلمون امر الله تعالى بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام وامرنا بطاعته بل أمر بطاعة جميع الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من خمسة وعشرين موضيعا أطيع الله ورسوله أطيع الله واطيع الرسول ومن يطع الله والرسول قرن الله تعالى بين طاعته جل وعلا وإجلاله وتعظيمه وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أيها المسلمون أدبنا ربنا جل وعلا كيف نحفظ أدبنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ربنا ربنا على إجلاله عليه الصلاة والسلام وحفظ مكانته ومعرفة قدره لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم من لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال جل وعلا مادحا فريقا من المؤمنين قد تأدبوا وحفظوا مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام فقال الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا حتى عندما ينادي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام أن يقول يا محمد اخرج إلينا بل يقول يا رسول الله يا يا نبي الله يا خليل الله يا أبا القاسم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى الناس كافة للإنس وللجن وبه ختمة الرسالات وهو خير خلق الله تعالى وهو أكرمهم إلى الله تعالى وهو سيد ولد آدم وهو خليل الرحمن وهو الشافع المشفع وهو أول من تفتح له أبواب الجنة يسر الله تعالى شريعته لأمته ووضع عنهم الأغلال والآصار التي كانت على الأمم التي من قبلهم وسد الله تعالى الأبواب في وجوه منتقصيه فأسر الله على عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وأسر الله على لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وأسر الله على جليفه فقال علمه شديد القوى وأسر الله على بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وأسر الله على صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وأسنى الله على أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم نعم إن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين كان نبينا وسيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا في دعوته لا يلتفت إلى من يتنقصه ولا يلتفت إلى المستهزئين يعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يتنقصه صلوات رب وسلامه عليه هو كالذي يرفع بصره إلى الشمس فيسبها ثم يبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه قالوا عنه مجنون وساحر وكاهن وكذاب وربه جل وعلا يقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله له أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا وأهلنا هو أحب إلينا من الناس أجمعين والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وأهله وماله والناس أجمعين رواه البخاري وقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر يعني الآن استكملت الإيمان من مكانته عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى عليه ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رزق الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما عرفوا قدره ومكانته وإجلاله سئل علي رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضمى ولما كان في معركة أحد وقتل أكثر أصحابه بين يديه عليه الصلاة والسلام وجلس صلى الله عليه وسلم بعد المعركة ينظر في شأنهم وهو عليه الصلاة والسلام به جروح ودماء قال عليه الصلاة والسلام من ينظر لما فعل سعد بن الربيع رجل تاجر من سادة الأنصار له زوجتان وأبناء ومال وزرع قال من ينظر لما يفعل سعد بن الربيع ما فعل أحي هو في الأموات فمضى بعض الصحابة ينظر في القتلى فوجد سعد بن الربيع قد وطئته الخيل وأصار ثابته الجراح وسلاحه بجانبه وهو يلفظ أنفاسه تحركه قال يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر هل أنت في الأحياء أم في الأموات فقال سعد أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له إن سعدا في الأموات وقل له جزاك الله خير ما جزا نبيا عن أمته وقل قومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم فاضت روحه إلى بارها حب يملأ قلبه وجلالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ عينيه كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ذاك الفاجر المنافق وفيه جمع من المنافقين ومعهم بعض الصحابة فقال عبد الله بن أبي بن سلول وقد وضع طرف عمامته النتن على أنفه النتن وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب عنا بعيدا لا تغبروا علينا قد آذانا نتن حمارك فقال له عبد الله بن حذافة والله لا لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب ريحا منك ثم قام إليه وشج رأسه يقول لنا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك وفي سنن أبي داوود وصححه الحاكم في حسن عن ابن عباس أن رجلا أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له جارية له منها ابنان كأنما هما لؤلؤتان وكانت رفيقة لطيفة بزوجها تخدم هذا الرجل الأعمى وفي يوم كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتنقصه فكان يسجرها وينهاها وينصحها فلا تلتفت إليه وفي كل ليلة يتحمل منها ذلك وفي كل موطن تزيد السب والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد في نصحها وتجرها وهي لا تلتفت إليه حتى في ليلة من الليالي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وشتمته فقام يتلمس حتى وجد السكينة ثم أقبل إليها وبرك عليها وطعنها حتى ماتت بين يديه فلما أصبحوا عرف الناس أن امرأة مقتولة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس قال أنشهد رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فقام الأعمى من بين الجمع يتدلدل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا صاحبها يا رسول الله كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتكثر شتمك فأنهاها فلا تنتهي وأسجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة يا رسول الله ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المعولة فضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها فقال صلى الله عليه وسلم وقد علم بجريمتها الشنعاء قال صلى الله عليه وسلم أن أشهد أن دمها هدر أن أشهد أن دمها هدر نعم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وفي سنن إبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها وثبت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من يكفيني عدوي فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حزم وفي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا في الصف يوم بدر وإذا بغلامين من الأنصار حديثة أثنانهما قال فنظرت إليهما فقال لي أحدهما يا عم دلني على أبي جهل دلني على أبي جهل قلت وما تريد يا ابن أخي فقال قد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسمت أن أحضر المعركة فلا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أمر الأنبياء بين أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يدب عن نفسه وعن جميع الأنبياء ولا يرضى أبداً أن يتنقص أحد من الأنبياء لا هو ولا غيره من الأنبياء وفي مكة كان رجل اسمه ابن خطل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار في ذلك وتسير بها الركبان وكان ينهى فلا ينتهي ويزجر فلا ينزجر وكان له جاريتان يدفع إليهم الأموال لتسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغنيان بأشعاره فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل افداره فهو آمن أقبل أحد الصحابة قال يا رسول الله إن ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب بأشعاره وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه اذهبوا فاقتلوه ليس له دمه وليس له عهد وليس له كرامه نعم أيطيب ممساً أو يروق صباح وجناب أحمد للطغام متاح كتب الصيام عن المزاح فما لنا؟ بعد السباب تفكه ومزاح إن إذا سيم الرسول أذية تلف لدينا أهبة وكفاح وإلى المنية مسلمين نفوسنا نلف وللجرد العتاق ذباح هذه جحافل خالد قد أقبلت فيها لجند الكافرين ذباح نفدي رسول الله تفدي, رس تفدي الرسول طرافنا وتلادنا وحريمنا دون الرسول مباح ودماؤنا دون الرسول رخيصة ففداؤه المهجات والأرواح قل الذي شتم الرسول محمدا ستنال منك أسنة ورماح وتداس بالأقدام دون هوادة وتزال منك قوادم وجناح بعد شتم الكافرين محمدا يرجى السلام ويبتغى الإصلاح حيهات ليس سوى الأسنة مركب سيف يسل وغارة ملحاح وطراد يوم كريهة يخزى به حزب الصليبي فمقتل وجراح نعم إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظم مكانه يعظم حديثه يعظم كلامه جلس هارون الرشيد يوما يستمع إلى أحاديث من أبي معاوية الضريق رحمه الله وكان أبو معاوية الضريق يقول كلما حدثت بحديث وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هارون الرشيد صلى الله على سيدي ومولاي صلى الله على سيدي ومولاي معظما قال فلما قلت التقى آدم بموسى في حديث طويل قال عمه عم الخليفة عم هارون قال عجبا أين التقيا على سبيل الاستخفاف قال فغضب هارون وهم به فأخرج من بين يديه وأدخل الحبس قال وكاد أن يأمر به فيقتل قال أبو معاوية حتى دخلت عليه فأقسم أنه لم يقصد استهزاءا ولم يقصد تنقصا إنما قصد الاستفهام والسؤال فأقبلت إلى هارون وجعلت أقسم بين يديه أنه لم يقصد الاستهزاء ولم يقصد الاستخفاف كلا وإنما كان قصته الاستفهام والسؤال فقال هارون إذا يخرج ويؤدب خشيت أنه سمع ذلك من بعض أهل الأهواء من غيره ممن يتنقصون النبي فأردت أن يدلني عليهم ليقتلهم وأستبيحهم إن شانئك هو الأبثر وذكر الشيخ وأحمد شاكر رحمه الله عن خطيب كان بمصر وكان فصيحا متكلما مقتدرا فصل معه يوما أحد أمراء مصر بعدما كرموا طاه حسين فأراد هذا الخطيب أن يمدح هذا الأمير فقال جاءه الأعمى فما عبس في وجهه ولا تولى يمدح هذا الأمير ويتنقص نبينا صلى الله عليه وسلم قال فلما انتهت الخطبة والصلاة قام الشيخ محمد شاكر رحمه الله أبو أحمد شاكر قال أيها الناس حسبكم لا تخرجوا من المسجد أعيدوا صلاتكم فإنكم صليتم وراء رجل مرتد إذ تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض به ارتد عن الدين قد صليتم خلف مرتد فأعيدوا صلاتكم قال أحمد شاكر فوالله ما زالت الأيام بذلك الخطيب حتى أذله الله ورأيته بعيني يقف عند باب جامع من جوامع مصر يستلم أحذية الناس يحفظها لهم بالقرش والقرشي صار يشتغل أقل من من خادم يحمل أحذيتهم يحفظها لهم حتى تنتهي الصلاة بالقرش والقرشي قال والله لقد رأيته بعيني نعم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إن شانئك هو الأبتر وذكر القاضي عياض في الشفاء أن فقهاء القيروان كان عندهم شاعر اسمه إبراهيم الفزاري كان شاعرا متفننا كثير العلوم لكنه كان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر القاضي حيي بن عمر بقتله قال فأجمع الفقهاء على أنه يقتل رزة قال فقتل قال وطعن بالسكين وصلب منكثا على رأسه قال فكانوا يحركون الخشبة الذي هو, منك الذي هو معلق عليها من الأعلى فتنحرف وتجعل ظهره إلى القبلة قال فيعدلونه يريدون أن يموت تجاه القبلة قال فيحرفونه فلا يتزال خشبة اللوح ينحرف عن القبلة حتى ماته على هذا الحال وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لكعب بن الأشرف فإنه آد الله ورسوله قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم فذهب إليه محمد بن مسلمة فلم يزل يتحيل حتى استطاع عليه فقتله وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان نصرانيا فأسلم وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بجمع من اليهود فارتد عن الدين وجعل يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام ويتنقص كتابته الوحي ويقول ما يعرف محمد إلا ما كتبت له فدع النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال اللهم اجعله آية فلم يلبث أن مات فدفنوه فأصبحوا وقد لفضته الأرض قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه ثم دفنوه وأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض أخرى قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه فأعمقوا أكثر ما استطاعوا في الأرض ودفنوا فلما أصبحوا وإذا قد لفظته الأرض فوقها قالوا والله ما هذا من فعل بشر فتركوه تمر به الكلاب وتفتح رجليها على وجهه وتبول على وجهه نعم هذا جزاء من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبت إليك أجنحة الخيالي وطوعت القصيدة للنزال سأدفع عن حبيب اليوم بغيا. وأفديه بروحي بل بحالي فلا يهجو رسول الله إلا منكسة الطبائع والخصال فداه الروح والأحباب جمعا ونحري درعه صوبا نبالي سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآلي فداه العرض ما لبت جموع ندى الرحمن تجأر بابتهالي نعم إن شانئك هو الأبتر والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم هداية للناس جعل يبعث الرسل بكتب إلى جميع الملوك فبعث بكتاب إلى كسر فمزقه ولم يحترم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ممزقه وممزق ملكه فلم يلبس كسر أن مزق الله ملكه أما هرقل فإنه حفظ الكتاب وقدره ووضعه في مكان يحفظه فيه فقال صلى الله عليه وسلم وأما هرقل فحفظ الكتاب يعني أجل الكتاب لإجلاله لمرسله فإنه حفظ الكتاب فلن يزال الناس يجدون منه قوة ما دام في العيش خير أيها المسلمون إن من تأمل في دين النصارى اليوم ونظر في كتابهم المحرف الإنجيل وجد أنه أصلا لا تعظيم لله ولا للأنبياء أصلا في كتابهم الإنجيل الموجود اليوم فيه أن الله طارع يعقوب حتى الفجر وانتصر يعقوب ولم يستطع الرب أن يتخلص من قبضة يعقوب وفي الإنجيل أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فتنفس وارتاح في اليوم السابع وفي الإنجيل الموجود اليوم أن ابن سيلوط عليه السلام فقطاه خمرا فلما ذهب عقله زنا بهما وحملتا منه وفي الإنجيل الموجود اليوم أن نوحا شرب الخمر حتى سكر فجعل ولده يعبث به وفي الإنجيل الموجود اليوم أن الله أمر نبيه إشعياء أن يمشي عاريا ثلاثة أيام أو قال ثلاثة سنين، وكانت بنو إسرائيل تقتل أنبياءهم وتشرب الخمر في كثر من جماجمهم واليوم بعد انتشار الإسلام وإقبال الناس إليه أصبح الناس من كل مكان يدخلون في دين الله أفواجا فحقدت جموع من الكافرين على الإسلام وأهله فتارثا يتنقصون الإسلام وتعاليمه وتارثا يتنقصون القرآن ويحرقونه وتارثا يستهزئون برسول الإسلام بل برسول الدنيا وهذه البشرية محمد عليه الصلاة والسلام رسمت الدنمارك استهزاءا وسب ولعن قسيسهم الأكبر فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء محمد إلا بالقتل والدمار وفي هذه الأيام ينبري شردمة فجرة من فجرة النصارى وفساقهم فينتجون فيلما يستهزئون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه بالشذود وأنه يجلس فترى امرأة عورته فتعجب بعورته وتطلب الزواج منه وأنه يعبث بالنساء وأنه يشرب الخمر يمثلون النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الحال وجمعوا فساقا يمثلون أدوار الصحابة دور أبي بك دور بلال ودور عمر ودور صحابة كرام بل دور أمهات المؤمنين في تمثيل سمج مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يظهرونه خفيف العقل شاذا في شردمة لا تستحق أن يجلس معهم ولا ريبا أن من تلقص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماؤهم واخذ أموالهم إنه ليس استهزاء بشخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط إن الذي فعله أولئك هو استهزاء بنا جميعا استهزاء بالمسلمين إنه استهزاء بقائدنا الذي نقتدي به في أقوالنا وأفعالنا ونسمي عليه أبناءنا ونتنافس في معرفة قصته وأخباره ونعلق اسمه في مجالسنا ونطبع الكتب في سيرته هو الذي هدان الله به إلى الصراط المستقيم وعلمنا الدين القويم فلا نرضى أبداً أن ينبري فجار بكل استخفاف ويضعون ديننا ومشاعرنا وغيرتنا لا نرضى أبداً أن يوضع ذلك تحت أقدامهم لا نرضى أبداً أن يتخوطون على كرامتنا ولا يبولون على شرفنا. لا نرضى أبداً أن يتخفوا بديننا ولا بكرامتنا أين السياسيون والحكام؟ أين العلماء؟ أين المحاكم؟ لا نرضى والله أن يبقى أولئك وهم آمنون مطمئنين والفيلم يعرض في قنواتهم وفي دور السينما وفي مواقع الإنترنت لا نرضى أبداً بل نتور ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحق جماجمنا أي نوم أو يلد لمسلم عيش وعرض الهاشمي مباح لعبت, لعبت به بين الأنام أصابع فلهن فيه مسرح ومراح يا مسلمون كفاكم نوما فقد صاح النذير وصرح الإصباح أوما كفاكم أنهم قد دنسوا علنا مصاحف حشوهن فلاح واليوم صالوا صولة همجية هزءا بمن هو للهدى مفتاح تالله تالله لن يصلوا إليك بكيدهم ما للكم كلابس والنباح سلاح يا خير من وطئ الحصى وأجل من برأ الإله ومن هداه صلاح يا من تكل عن الوفاء بحقه درر البديع وتعجز الأمداح يا قرة العينين يا برد الحشا يا من تزاح بوجهه الأتراح إن كذلك لا نزال على الذي ترضى وإن مكر العدات وصاح نحن الفداء وكل ذلك عندنا المال والمهجات والأرواح ستحق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 هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ومن باب العدل أقول قد سمعنا أصوات عادلة من كهنة وقساوسة النصارى المعاصرين ينكرون الاستهزاء بالأنبياء ويخطئون ما فعله الشرجمة الجاهلة الحاقدة ونحن إذ نشكر لهم عدلهم وإنصافهم فإننا نطالبهم أن يرفعوا الصوت بذلك ببرامج إعلامية وفتاوى في أبناء دينهم الذين تنقص الأنبياء ويصدروا البيانات الواضحة في ذلك ويتبرأوا صراحة وأنا أعلم يقينا أن جموعا من عامة النصارى بينهم وبين المسلمين قرابه يسلم الولد وأبوه يبقى على النصرانية أو مسلم متزوج النصرانية أنا أعلم يقينا أن كثيرا من النصارى سواء من نصارى العرب أو من غيرهم هم يحترمون الإسلام ويجلون نبينا صلى الله عليه وسلم وإن لم يتبعوه لكنهم يجلونه ويحترمونه ويحترمون شعائر المسلمين أنا أجزم أن أكثر عامة النصارى لا يرضون ما فعلت تلك الشردمة السمجة المستهدئة برسولنا صلى الله عليه وسلم وليعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضره استهزاء من استهدأ به لا يضره سخرية من تنقصه إنا كفيناك المستهزئين أيها المسلمون ليس الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ويتنقصه أو يتنقص زوجاته ليسوهم فقط أولئك النصارى كلا بل هم قرأوا ذلك في كتب الرافضة كتب الرافضة والشيعة مليئة بالقول بأن ولاية علي أعظم من ولاية النبي ويزعمون أن رسول الله كان يدخل على فاطمة ويضع وجهه بين سدييها وينام وأن مرتبة الأنبياء فوق وأن مرتبة الأئمة فوق مرتبة الأنبياء والملائكة وأن القمر إنما شق تعظيماً لعلي وأن الملائكة اختلفت وأن الملائكة اختلفت فلما قيل لها تتحاكمين إلى من؟ لم تتحاكم إلى نبي وإنما تحاكمت إلى علي وأن نوحا كاد أن يغرق فتوسل بأسماء إلى فنجا وأن إبراهيم نجا من النار بفضل إلى الاثني عشر وأن موسى شق له البحر لما دعا بأسماء إلى الاثني عشر وأن الله أمر موسى وعيسى بالخضوع لعلي رضي الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عن علي عن أبي الحسن عن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم وأشرف وأتقى من أن يرضى بمثل هذا الغلو فيه من أعظم الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح في زوجاته واتهام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة القدح في صحابته القدح في صاحبه وصهره أبي بكر وفي صاحبه وصهره عمر وفي صاحبه وصهره عثمان القدح فيما تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنث القدح في من كان يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة هذا قدح عظيم ولا يقل عن فجور أولئك النصارى الذين استهزؤوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يعلي قدره وَأَنْ يُجِلَّ مَكَانَهِ قُلُوا مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْجَيْلِ عَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ دَمْ أَسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلِيهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورَ الرَّحِيمِ الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي لا رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام ما هو الموقف أمام مثل هذه الأحداث التي تقع نحن متيقنون أنها لا تضر نبينا صلى الله عليه وسلم لكن لا بد أن يقفل الباب على أمثال أولئك رسومات مسرحيات بعد ذلك تصبح أفلام ولا ندري ما الذي يحصل بعد ذلك ينبغي علينا أن نتنبه إلى أمور أولا العلم والمعرفة أن الله تعالى حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومبقيها وإذا كنا محبين فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نتعلم سنته أن نحفظ سيرته أن نعرف صفاته الخلقية والخلقية وأن نقرأ شمائله وسجاياه صلى الله عليه وسلم إذا كنا نحبه لا بد أن نحب آل بيته ونحب زوجاته وذريته وهذا من محبتنا له صلى الله عليه وسلم أن نعرف مكانة آل بيته ومكانة أصحابه ومن ذلك تربية أبنائنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نؤلف في ذلك وننشر الكتب وإذا كان المرء قادراً فليدعم الجمعيات التي تقوم على ذلك وليشتري برامج أو ساعات للبث في قنوات عالمية يبث فيها شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم المدارس ينبغي أن تقام فيها معارض لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكشف الشبهات التي يلقيها أمثال هؤلاء الفجرة أن تنشئ لجان في كل مكتب دعوة وفي غيره لأجل أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرف الناس به وأن يتولى الناس من خلال كل وسائل الإعلام من خلال الانترنت ومن خلال غيره أن يتولى الناس نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل اللغات وأن ينشر محاسنه عليه الصلاة والسلام من كل سبيل يستطيعون السلوك من خلاله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نضموا بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اهدي الاس... اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم بتنقص واستهزاء اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم اجعله, اللهم, اجعله اللهم, اجعله اللهم اجعله آية اللهم اجعله آية اللهم اجعله آية اللهم اجعله آية اللهم من تنقص نبينا صلى الله عليه وسلم فجعله آية اجعله آية للمعتبرين ومضربا للمثل للناس أجمعين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم جمد الدم في عروقهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اجزي خير الجزاء كل من سار وانتصر لنبينا صلى الله عليه وسلم من رؤساء دول بيضوا وجوهنا وانتصروا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن علماء ومن غيرهم اللهم اجزهم خير الجزاء وثبت ملكهم وارفع قدرهم وابعد الشر والدنس عنهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم اصر إخواننا في سوريا اللهم ثبت أقدامهم وصوب آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأثقياء ومرافقة الأنبياء ربنا قبلنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين